in mm. ساعدونا نحن و مسلیم ساعدونا دون انتم علمونا دین لا ترکون سائ أين أنتم علمونا مننا لا تتركونا منذ أسلمنا حينا وتنام الشوق فينا المصاحف في يدينا غير أننا حايرونا منذ أسلمنا حينا وتنام الشوق فينا المصاحف في يدينا غير أننا حايرونا نقرأ الصور الصغار مثل کئیپ کنائی مسلم تهجى كل آية باشتياق للهداية هل رأيتم كم معاني حين تنقصنا المعاني لغة القرآن فيكم ورسول الله منكم أنعم الله عليكم من عطايا نحونا نحن نحيا في شتات نحن نبحث عن هدات عن أصحي الترجمات هل لكم أن تخبرونا أين أنتم ساعدون أين أنتم علمون ديننا لا تتركون ها هنا الإسلام يخفى عن كثير تائهين تهلع الشاشات خوفاً منه لم تظهره دینا صورة الإسلام تنفا من سماء السائلين كلما ازددتم غیابا لن نرالن البابا لا تزیدون سوف عنا تسألونا ساعدونا ساعدونا بالهدى يا مسلمونا أين أنتم علمونا Oi